اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا شبحانا بل يبعد لا يسبقونه بالقول وهم بهامرون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا وجعاتهم شفقون وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جهنم كذا أَمَّنْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا, كانتا رتقا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا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 الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال